Shabbat <laughs> مَاءُ السَّائِلِ آخِ السلامُ على رؤوس يا مولا وصريعة دمعة الساكبة وصاحبين مصيبة الراتبة يا غريب يا ام كربله زور قبر حسين ولديه حزنا إلى الأربعين انظر إلى تلك الملايين التي اتجهت تزور الحسين صلوات الله عليه زور كبرى صبطين الهادي ولديه حزن وحزن شيئنا زُر قبره بال40 يوم القيامه يا اى اى واذكر واذكر مصيبة زينب واذكر مصيبة زينب ابصرت قبر الحسين عليه تنادي أحسين تعلم ما لقينا في السبا غصص مقيم شجوها بفؤايا نشكو اليك لك حال تسمع شكوى الزين نشكو اليك مسيرنا بين العداء وقوفنا يا وين وقفت في ليس ابن زياد نشكو اليك وثقنا بحبالهم بعض. ومساقنا قسرا لكل معادي يا حسين يا حسين هذا بعض ما شاهدته شجوى يزلزل شامخا قل اطوادي عندها زينب اسمح اه حسين اجنا جميعها معنا لندفنها مع الاجساد ونرش فوق رؤوسكم ما أن عسى يا تطفى بذاك حرارة الأكباد أحسين جئنا أحسين جئنا كي نقيم عذاك فيه واجي الطفوف ويا له من ودي كأني بها وهي عند قبر أبي عبد الله تناديه بلسان الحاء تأمل هاي أول مرة تسمعها شا تقول له اتقل لها يلي نبضك بقلبي يا أبا عبد الله يلي نبضك بقلبي ودمك يجري فيه دمي تتذكى يا بعد أمي جاعدتنا بحضن أمي يا زهر تتذكر يا بعد أمي جاعدتنا بحضن أمي وتذكر حبك وعطفاك عليى فرحتي وهمي هذاني جئتك من الشام ما اتى اخذني بالاحظاء اسمح هالمقطع واسمحلي شويه اكشف للقبور من دمى يا الله اكشف لي القبور أبغي أخذ براس من دمك وركوك راسك بن حراياك عدلات فجع أمك تخاف على الزهر تخاف على الزهر لا تشوف الحسين بهالهي اكشف <تصفيق> للقبور أبدي أخذ براس من بعد وركب رأسك بنحرك علا تنفجع أمك بعد هالشطر أكوى وأثار وأثار لدعاء البازل هذا اللي داس به على صدر الحسن اكشف لي القبور غب براس من دمك وركوب وركاب وركوب براسك بنحراك عن لا تنفجع امك بعد يا زين يا طار لدعاء البازي له يا بكدي الكشفاب منك عطشان الى عطفك يا خويا وقلبك العطشان مو هين ويحسين يوقع من ظهر مهر وعشر أخيان وأول بالميدان يا ويلي ترد صدر بعد بعد وأكثر من عشر طعنات يتلقاها في نحره ما عش ضربها أولي وأكثر من عشر طعنات يتلقى في نحراء على حر الثرى مرني بل غسل ولا أكفى إخاة الحسين أنا اسمعيت يا أخيي اشتكي لي يا أعز الناس فصل يا زينب اسمه تشوف الرأس يمهى ما بيصوت الصوت من وين طالع من القابر من نحر الحسين اشتكي لي أنا اسمعيك يا خي اشتكي لي يا أعز الناس وخبريني عن اللي صار فيكم منبع الأرجاء تحمل لي وعلي وأمان عليك وأمان عليك لعد الشيء أحوالك إلى العباص. ما يتحمل أبو فاضل ما يتحمل قلب غيورها وا لي اسمعك يا خيي اشتكي يا اعز الناس بعاد وخبرني عن اللي صار فيكم من فعل وأمان عليك لآيات الشين أحوالك إلى العباس هي والله إلى العباس ترى يتأذى الأذى نايب شكت لقلة الولياء بعيد قبولي الزيانب قبل لا تحكين لي رحلة الالم قبل ما تفصلين يا زينب قبل ما تقولين شي انا عندي سؤال اسمع سؤال الحسين قبل, يا قبل لا يا زياد رحلة الالم اي الي ابني يا زياد إلي ابني ما أسمع بواجيها مع الأيتار وين هاي البنية؟ ليش ما أسمع صوتها؟ كل الأطفال أسمع أصواتهم من لها يطفل وين راحل؟ ولي ولي قبل لا يزينب قبل لا تعجين إلي يا رعله الألم إلي ابني يا ذياب إلي ابني ما اسمع بواجه ابع الايتام وين راحت رقية ويا يا ذياب لو ما تبقى ارض الشاغر رقيا ويا يا أج يا زيانيب لو ماتت بأرض الشام تراهي تراهي مدللت قلبي وقلبي لهشكتور والهان يا زيانيب يا زيانيب الليلة الأربعين ها خليني أحكي لك رواية الأربعين شي تقول هاي الرواية تقول كان الإمام زين العابد بعماته وأخواته وإذا بالحادي يناديه سيدي نحن أمام مفرق طريقه قعدهما يؤدي الى المدينة والاخر الى كربلاء سمع الامام زين العابدين الشهقه من خلفه فعلم المغزى قال الى الحادي مر على كربلاء او الله سالا بعد وداه ده يا جمال, جمال سالف للطوب وبضعني العيا عبدي تعب تدري تشكي يلحق ما اقول جاي اواب اوبي ايتي والزام صاحت يا ضو عيوبي ودني لي اريد صال نقفاض الكفي لي واشيل السقم لي وهد حيلي والواد اهلي من جهة اخرى كان جابر قد وصل الى كربل جابر اش عندك يا جابر اقتسل بالفرات ونثر على بدنه صرة في عاسع ثم لبس احرامه وصار يقصر في مشير حتى وصل الى قبر المولى ابي عبد الله آجركم الله قال لعطيه يا عطيه ألمسني قبر حبيب الحسين يعني خلي إيدي على قبره يقول لما وضع جابر يده على قبر الحسين خر مغشا عليه ولما أفاق نادى ثلاثا خل صوتك يصل إلى كربلا سمع صوتك الزوار مو بس الزوار تصيح شي يقول جابر حسين حسين حسين, حسين حبيبان لا يجيب حبيبان والنالك والجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين جسدك ورأسك ألا وأدى النفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في حياتك عندك احد الليله بكربله عرفه عندك قريب عزيز على قلبك موجود بكربله الليله بلكه تتخابره شويه وتقول لي اذكرنا عند الحسين خل بس يذكرنا عند الحسين يا الله تكتبنا بنزوح لك انت متوجه الى الحسين هذا الله اكبر انت متوجه الى يلا خلينا نزور نزور بزياره جابر اسمع اسمع شويه يلي تزور حسين يا يبلغ لي وظريحة وخل دمعاك بنهيم عليك ها أقول هاي صدق داس الشمر صدرا بنعالي هبر وداج وشال راسه فوق عسى يلي تزور حسيد بلغ لي تحية وصل ضريحة وخل دمعاته جريه وسئله وسئله صدق رضة عظام الأعوجي رددت صدراه وطشرت منا العوصى يلي تزور حسين خلت تبيع هدان وسئلين صدق خلوه عارف غير أكبر الشطر ها ما راح أقوله إليك إلا بعد ما أقرى لك هاي الرؤية أحد العلماء رأى الإمام الحج بعالم الرؤية يبتي فقال له سيدي أتبكي على جديك الحسين قال والله لو كان جدي الحسين حاضراً لبك أتبكي على عمك العباس قال لو كان عمي العباس حاضراً لبك أتبكي على الأكبر قال لو كان الأكبر حاضراً لبك سيدي تبكي على من قال ابكي على شب يا عمتي زينه يلي تزور حسين خلي التبيع هدان سلا صدك خلوه عارب غير اكباد سلى عقب عادك جرب النسوان يقولون ودوا سبايا فوق الأجمع يلي تزور حسين خل الدمع جاري وسئل صدق خلوا أعظام فيه بواري وراسك رجع للجسد لو ظل في ما ينعرق رأسك بأي بلدة يسردى جاء عطية العوفي يا جابر إني أرى سواد من جهة الشاء قال له انتهى بتبحص الخبر راح ورجع عطية يقول إلى الإمام يقول إلى جابر يا جابر قم قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله هذا مولاي زين العابدين بعماته وأخواته قم استقبلهم قام جابر يمشي ويكبو على وجه حتى وصل إلى من؟ إلى الإمام زين العابدين واعتنق الإمام الإمام يسأل من هذا؟ كأنه صوت عمي جابر قال خادمك جابر فنادي الإمام يا جابر ها هنا حرقوا خيامنا يا جابر ها هنا ذبحوا أطفالنا يا جابر أخنا قتلوا رجالنا يا جابر ذبحوا أبي الحسين أيها حسين ويا السيداء والله يا جابر لو شفت صاحب الصالة مفضوح راس طايح بجانب المسنى جود على كتابه وهضام جب دماء والطفيل يا جابير بسعمل بين منحوك لو شفت شبه المصطفى اللي بدللينه جاب أحيان لي نبقى الطعين تجاسم يا جابر ذو بحشالنا غابة بطب الغاضر يدئيك المتون بعد وإذا بصوت من خلف الإمام زين العابدين شي يقول يا نازلين يا نازلين بكربلال عندكم خبر بقتلنا وفا أعلامهم ما حيال جثة بيت في أرضكم فقيت ثلاثين لا يزعر مقامها بالله هل وريتم أب الثرى وقد استقرت اللحوم رمام وايا ولي أي أي ولي اي زين العابدين من على ظهر وأخذها واخذها باليداه فتبعت النساء وتعلقت الأطفال بأذيالها هذه تنادي عم زينب أين قبر والدي وأخرى تنادي أين قبر أخي والثالثة تنادي أين قبر والدي جاء بالإمام زين العابدين إلى القبر عم زينب هذا قبر أخيك الحسين هذا قبر المولى تمددت عليه طولا بطول ودادت حسين أيها حسين غشية عليها لما أفاق قعدت عند النحار والنساء كالحلقة يحوطون بالقبر من كل جانب شا تقول له ها أريد توصل إلى كربلا اتقل له جئنا يا وعلى قبرك قاعد والله ولي يضحك والله سكنات عدتدين وعين يبچى رباب الربابه تصيح بالله حال الاطمان وانت نعي يا سكنا ولاه لا يعتب ادري والله فرض طيح على قبر حسين طاح وحنين ام الفصيل عليه ناح يا راعي هل قبر نساوي يا أخو يا حسين لا ينكش بكبرك أنا لحب اللحيد واتمتاي حاد بكترك أخو ردت عمري دون عمرك وما تكفل اللي تكفلني يا لحسين أيا وأنت اللي تكفلني يا أخو يا وردت إلى الإمام زين العابدين صلوات الله عليه ونادته بلسان الحال صاحة يا العلي للنوب يا معباس والدين أريدك عيد على قبره وحاجي يوي والله شلان شلان فبوليه العدوان ابو فاضل يخليني ما نختوجت ويا وعلي يرفلواه اقعد على القبر وانخه ويقوم لا يا اجت عد قبر العباس قعدت يم راسه آه. وشوف إذا قطع قلبك به الأبيات قعدت عند رأس العباس شو تقول له أنا زين بالمسبية أنا زين بالمسبية إجادتك يا أبو فاظل أنا زيان بالمسبية إيجاتك يا أبو فاضين وخاف أرجع إلى طيبة وعنك أمك تساير تسأل نمو البنين شاقولي لها أي أنا زيان بالمسبية إيجاتك يا أبو فاضين وخاف ارجع الى طيبة وعنك امك تسايل اجاوب ويش لو سئلت اسمع هذا السؤال اجاوب ويش لو سئلت تبيض وجهي الكافر ايه اخاف تموت لو سمعت عنك يا اعزل اخوة ودي أنزلك وأقعد إياك وأقرأ وأنا يمك حتى الرحمة تشملنا كلنا بس إذا تسوي لي طريق أنزل والله ولي ولي ولي خليني بعيدة شوية أنا زينا عيب المسبية إجادك يا, يا أبو فاضي وخاف أرجع إلى طابل وعنك أمك أجاوب ويش لو سألت بيض وجهي الكافي أخاف تموت لو تسمع عنك يا أعزل أخوة أكمل هاي ولي و لي و لي يوم اللي طحت مضروع يا اخويا انكسر ظهر حسين يوم اللي طحت مضروع يا اخويا ظهر حسين شوف هالمقطع ها يسوي بك شيء ولا وبعد يمنك كل سترتب يسر دول يا اخويا يا اخويا وسهم اللي سطب عنك وسهم اللي سطب عنك مني اخذ نور العاد يا اخويا وعمد راسك فوق راسي بماني بوليه العدوى وي وي تحمل جواب العباس ابو فاضل تحمل شوي بيقول الا يا قلب امي على زينب وابو السجا بتسال عن سلامتكم ولا بتسال عن الاولاد ما راح تسال عني ما راح تسال عن اخواني اه اهم شي عدها العباس اهم شي عدها الحسين اهم شي عدها الاوراء زينب صلوات الله عليها ويلي ويلي يا لي وي يا ويلي عاد سامحولي شويه يمكن اقصوا عليكم شويه اا الله بغمي على زيانيب وبو السجام بتسأل عن سلامتكم ولا بتسأل عن الأولاد اسمع وذا تحبيني وذا تحبيني لا تلمح على إيدك أثر لك يا الليله ال والله العظيم من نشوف زوار الحسين يطوفون حرق يا الله قلب أمي قلب أمي على زيادة السجاء بتسأل عن سلامتكم ولا بتسأل عن الأولاد عن الأولاد احبيني واذا تحبيني الماح على ايدك اثور لقيا بعد بعد ولد خبريها راس حسين شالوه على راس سناء ترى نزلت اليك حتى اسمع صوتك ها انا اريد ابتشوي اياك انا اريد اخدمك بعد بعد وردة انشدت يا زياني هذا يا شالة شالة شالة بعد يا مؤمن وبعد ذبح صحيح حسيا يدوس الشمر بن عالم صورة وأسألك الدعاء أقاموا ثلاثة أيام في كربلاء ولما رجعوا إلى المدينة وهاي هدية مني إلك مجلسنا خلص لكن هالحوارة ريدك تسمعه وتشوف شقد الآلام اللي صارت في قلب أهل البيت شقد الحزن اللي خلف الظالمون في قلب آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين لما وصل الركب إلى المدينة ودخلة العائلة الحسينية إلى المدينة أكو حوار دار بين شخصيتين الأولى الحوراء زينم صلوات الله عليها لكن الثانية منه شخصية من الثانية رسول الله الزهرة أمير المؤمنين أئمة البقية أم البنين لا أكو وحدة قاعدة بالدار تترجع تنتظر ها؟ قاعدة وإذا بها تسمع ضجة في المدينة بش صاير شنو هاي الضجة ش تقول أولي حين سمعت ضجة الناس انشدت الصار انشدت قالوا ربعي الرأس ايش صاير اربع الراح ابو جحسي يا نجا وعم جل عباس واخواني طباق والنس والكل فرحت شكاله والله ادخلت للدار والله للدار لما نبشروها <تسأل> إذا يؤديك هالبيت سامعني شوي والله ادخلت للدار لما نبشروها وفرشت دار عمها ودار ابوها ونصبت طفل ونصبت مهد عبد الله أخوها والله اخوها يا يا, يا يا ودموع الفرح من العين هلت متامل خيرها مترجي يدخلون صاحت صاحت يا يا ايت لما سمعت دقه الباب طق الباب والله صاحت لما نسمعت دقت الباب والله الباب ايش قالت ألف يا مرحبا بردت الغياب أي والله ألف يا مرحبا بردت الغياب هلب حسين أبويا وكل الأحباب والله وكل الأحباب وهلب أعمامي الماء مش مثلها بعد يا العليلة زيانا صاحة دعليها اشتقوني اي انا ردت فقد اكلها للطيبين ما ضل احد والله لا عباس عب ضل سالم ولا حسين. وحتى بالطفل فقد الطفل ها. يلا يلا صحوا اياي وحتى من الطفل فك داية ولي فك الباع هاي زينب وراء الباع بتحجي فك الباع يا عيه. ويشصار بعمد جيام دولة بالدار دار كل من شافني من قد الغيار مو زهنب يقول ولا مثل متغيرة زينا وحين الفتحة الدار انظرتها المصايب والردايا مغيرتها شلون عرفتها <تصفيق> لو ما اصا ما شخصتها تضمها فراق اخوتها ونحلها ولي يطبت بيت اخوها تريد داره تنعى عليها وتدور اثارها تار تقوم تار تطيح تار يا دار المجد وإن أهلي اجتسل هذا آخر مقطع بعيد بعيد ما ونت بعد ما بجتوح لحسين ونت سوت بحزن دار بفاضل دعنا يا يايت حنين الفصيل هناك حنيت اويل وخمشة الخد على الكف الا وخمشة الخاء هاي أبو ذي إلك ها الدعاء احتاج لدعائك ها ارفعوا أيديكم في هذه الليلة إلى الله اللهم بحق الحسين وزواره اقضي حوائجنا ها الحوراء زينب صلوات الله عليها ها تدور بدار الحسين عليه السلام تصير وقولا تخلص الفرقة مو بس فرقة تفارق واحد وتشوفه بعض ايه فرقة يا أخويا وتخلص الفرقة وقولا زمان زمان اش خلى واش بقى يا أخويا تقول لا دارك البوذيه لك ها لا رك دارك حياتي والعمر دارك تجب المات يا ابن شلون تجب المات خويا شلون دارك خويا شلون طب حسين داراك وشوفا هشك ذرب الموخليا اي وشوفا هشك ذرب ايا والماي لا تزان الدار الا باهلها على الدار من بعد الحسين سلاما وقف الله يزاك خير وانت متوجه الى الحسين صلوات الله يو... يا أبا حبد الله يا حسين بن علي أيها حجة الله على خلقه يا سيدنا ما تريد تتوسل يا سيدنا يا سيدنا يا اهلا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك باعلى اصواتكم يا وجيها يا وجهان الله اشفع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن حجة ابن الحسين صدق وان وحافظا ورأفته ودعاءه وخيرا منّ به على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية سيّم المنظورين ومن أوصانا بالدعاء يقضي به حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين اللهم فرج عن أسراء المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أخواني شاركوا في العزاء جزاكم الله خير واعلموا أن هذه الشعيرة التي كانت ولا زالت وستبقى هي التي تحفظ ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه وكان زوار الحسين أيضا يصرون على إحياء شعائره في أحياء تقبل الله لا تقصروا جزاكم الله خير المؤسسون تقبل الله ما عملهم وأوسع في أرزاقهم وقضي حوائج وارحم موتاه موت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات